ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ث ا م ن ة عشر عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم ل م ك ة م ن ت ص ر ا ن و أ ح د ا ث غ ز و ة حنين فمع ا ل م أكرم ا صفوان د ة أخر بن م ي أخر حنين ب ب ا ر الأسود واحد ل من ذ أهدر ا ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س م دمهم م ا ا س ت ط ا ا ع يخر فأدركه ل ز ب بن ي ر ا ا ل ع و م ق ا م ي ت ب ع ه وهذا يجري يهرب يجري حتى وصل الى ا ل ك ع ب ة والزبير وراءه فتعلق باستار ا ل ك ع ب ة مسك بثياب ا ل ك ع ب ة فضربه الزبير فقتله على استار ا ل ك ع ب ة بامر النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين باستار ا ل ك ع ب ة عبد الله بن سعد بن ابي ا ل صرح اختفى داخل م ك ة هند بنت ع ت ب ة اختفت فهؤلاء ا ل ع ش ر ة بعضهم قتل و بعضهم اختفى و بعضهم فرق اللي اختفى سنذكر قصته بعد قليل النبي صلى الله عليه و سلم بعدما استقر له الامر بهذه ا ل ص و ر ة جمع المسلمين و توجه الان نحو ا ل ك ع ب ة و امر بالتكبير اخذ هو يكبر و المسلمون يكبرون معاه ع ش ر ة الاف مقاتل الان متوجهين نحو ا ل ك ع ب ة بعض قريش ينظرون من بيوتهم ينظرون من بيوتهم وبعضهم ت ج ر أ وخرج شافوا ا ن تمت ا ل س ي ط ر ة فخرجوا ومن بينهم بعض ساده م ك ة لما عرفوا ان فيه امان خرجوا وجلسوا ينظرون الى هذا المنظر من بين الذين خرجوا ينظرون ا ل م ن ظ ر الحارث ابن هشام الذي اجارته امهان وابو سفيان و م ج م و ع ة معهم هؤلاء خرجوا ينظرون إ ل ى هذا المنظر النبي صلى الله عليه و سلم ب د أ يطوف و هو راكب على بعير يطوف على البيت طبعا يطوف على البعير حتى يراه الناس فيقتدون به ينظرون إ ل ي ه فيقتدون به ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه و سلم يطوف حول ا ل بيت الله و هو يكبر و ي ق ر أ س و ر ة الفتح في الطواف يسمع الكفار إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا حتى وصل إ ل ى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت كلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الحجر ا ل أ س و د كان معه عصا ص غ ي ر ة فكان يلمس بالعصا الحجر ا ل أ س و د ثم يقبل طرف العصا س ن ة تقبيل الحجر ا ل أ س و د ثم إ ن ه بعد الطواف ذهب إ ل ى بئر زمزم و أ ر ا د أ ن يشرب من بئر زمزم و قال لولا أ ن ي أ خ ش ى أ ن تنازعكم الناس عليه ل أ خ ذ ت ا ل د ل و بنفسي لو لولا أ ن ه أ خ ش ى أ ن السقايه تخرج من بني هاشم لسقوت بنفسي لو سقى ب ن ف س ي صلى الله عليه و سلم لصارت س ن ة كل الناس يريدون أ ن يسقوا ب أ ن ف س ه م تصور السنه النبي صلى الله عليه و سلم ما فعل ذلك قال أ ي ن العباس أ ي ن العباس عباس هو الذي يتولى السقايه فقال له اسق ي لنا يا عباس فسقاه ثم ان العباس س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذهب الى بيتك في م ك ة البيت الذي كان يعيش به بيت خ د ي ج ة النبي صلى الله عليه وسلم رقب قال وهل ترك لنا عقيل بيتا عقيل ا بن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت بناته ما بقى في البيت احد وظل البيت مهجور وظلت ا ل م س أ ل ة ف ت ر ة سنين ف ر ج ل تصرف في البيت باع بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ ثمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيتم باع وباع واحد من اهلي عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع البيت فما اقدر اروح للذي ا ش ت ر ى ه اقول له والله ر ج ع لي بيتي هذا واحد من اهلي باع فهل ترك لنا عقير بيتا فظل النبي صلى الله عليه و سلم ت س ع ة عشر يوم في م ك ة مقيم في ا ل خ ي م ة في الخيف ما كان عند بيت يسكن فيه ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم امر باخراج قريش امر باخراج قريش قال نادوا لي قريش فخرجت قريش فاجتمعوا عند بيت الله الحرام ثم انه صعد صلى الله عليه و سلم على الصفا و ب د أ يخطب خ ط ب ة ع ظ ي م ة مجد الله تعالى فيها و اثنى عليه بما هو اهله و صلى على نفسه صلى الله عليه و سلم ثم ذكر لهم امور فالغى امور ا ل ج ا ه ل ي ة الغى الشرك و الغى س ب ك الدماء و حرم في هذا الموطن حرم الربا حرم الربا صلى الله عليه و سلم و في هذا الموطن ايضا قال كل امر ا ل ج ا ه ل ي ة كل امور ا ل ج ا ه ل ي ة تحت قدمي الان س ي ط ر ة ك ا م ل ة ا ل ا س ل ا م الاسلام واحكام الاسلام هي التي تسود وليست احكام ا ل ج ا ه ل ي ة كل امر ا ل ج ا ه ل ي ة تحت قدمي الا السقايه و ا ل ر ف ا د ة يعني ا ل ع ن ا ي ة ببيت الله الحرام و خ د م ة الحجيج هذا يقرر التفاخر و الشرف في هذا الامر محفوظ لانه امر عظيم امر كريم أ م ا أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة والتفاخر ف ي ه ا فكلها أ ل غ ا ه ا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم كلمته ا ل م ش ه و ر ة ما ترون أ ن ي فاعل بكم فقالوا أ خ كريم وابن أ خ كريم قال اذهبوا فانتم الطرقاء فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كل, كل م ك ة عفى عنها صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن جالسين حول م ك ة حدثت بعض ا ل أ ح د ا ث أ ث ن ا ء تواجدهم حول م ك ة ا ل آ ن ط م ي ن ا ن كامل جيش موجود رسول الله صلى الله عليه و سلم موجود يسير بين الناس هذا ي س أ ل ه و هذا يسلم عليه ا ل آ ن خلاص س ي ط ر ة ك ا م ل ة ل ل إ س ل ا م أ ث ن ا ء هذا جاء رجل اسمه ف ض ا ل ة م خ ب ئ خنجر ج ا ء ليغتال النبي صلى الله عليه و سلم ويقترب هكذا بهدوء يتسلل بهدوء حتى صار أ م ا م النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم راه قال ما تحدث به نفسك يا ف ض ا ل ة فقال يا رسول الله أ ذ ك ر الله و أ س ت غ ف ر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إ ل ي ه يعرف قال له استغفر الله يا ف ض ا ل ة فاستغفر قال استغفر الله يا فضاله فاستغفر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر ف ض ا ل ة قال استغفر الله يا ف ض ا ل ة فاستغفر فنزع يده فقال ف ض ا ل ة والله ما كان احد ابغض الي من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يضع يده فما نزعها الا وهو احب الناس الي فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن الناس جالسه الي ل يصلوا الي يطوف والي ل مجتمعها الرسول صلى الله عليه وسلم يتجول بين الناس أ ب و سفيان جالس يتفكر ا ل آ ن ماذا يفعل سقطت م ك ة كيف يستطيع ا ل آ ن أ ن يجمع م ك ة يجمع قريش ويستطيع أ ن ي ل ج أ إ ل ى بعض العرب يساعدونه قاعد يفكر كيف يجهز جيش لقتال المسلمين م ر ة أ خ ر ى و جالس مهموم يفكر و يحسب حساباته كيف سيفعل هذه ا ل م س أ ل ة ما شعر الا و يد على ظهره ما احس و هو بهالتفكير بهالاهتمام الا يد على ظهره فالتفت فاذا الرسول صلى الله عليه و سلم فنظر اليه قال اذن يخزيك الله يا ابا سفيان اذا تجمعلي جيش يخزيك الله يقول فوقع الاسلام في قلبي ش و ن عرف ايش أ ن ا قاعد أ ف ك ر ي قل و فوقع في نفسي انه رسول خلاص استقرت ثم ان اسيد عتاب ابن اسيد و ابو سفيان و الحارث ا بن هشام ث ل ا ث ة من س ا د ة قريش جالسين ي ت أ م ل و ن يشوفون هذا المنظر س ي ط ر ت المسلمين على م ك ة فجاء وقت ا ل ص ل ا ة ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أ ن يصعد على ا ل ك ع ب ة و يؤذن فصعد بلال و أ خ ذ يؤذن عتاب بن أ س ي د قال قد أ ك ر م الله أ س ي د ا إ ذ لم ير ى هذا العبد يؤذن فوق ا ل ك ع ب ة الحارث بن هشام قال قد أ ك ر م الله هشام إ ذ لم ير ى هذا العبد يكبر فوق ا ل ك ع ب ة الان ابو سفيان ساكت بعد اللي حدث ل م عرسو عسلام قبل قليل فقال والله ما أ ق و ل شيئا والله لو قلت شيئا لحدثته به هذه الحصه ا بعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر مار عليهم قال يا عتاب أ ك ر م الله وسيدا إ ذ لم ير ى هذا العبد يكبر فوق ا ل ك ع ب ة يا حارث اكرم الله هشام اذ لم ير هذا العبد يكبر فوق ا ل ك ع ب ة يا ابا سفيان لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى ا فعندها استقر الاسلام في قلب ابي سفيان يقول عندها استقر الاسلام في قلبي عرفت انه رسول ما في شيء يغيب عنه فاستقر الاسلام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير والناس الان متجمعين فامرهم بالابتعاد عن ا ل ك ع ب ة فتجمع الناس ينظرون ماذا سيفعل فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الان يطوف وحده حول ا ل ك ع ب ة ومعه هذه العصا بيده و ب د أ ث ل ا ث م ا ئ ة وستين صنم حول ا ل ك ع ب ة الان ما زالت ق ا ئ م ة ف ب د أ بصوت عالي ينادي قل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا ويشير إ ل ى أ ح د ا ل أ ص ن ا م يقولون فقبل أ ن يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ش ا ر إ ل ي ه بظهره سقط على وجهه و إ ذ ا لمسه اشار إ ل ي ه بوجهه سقط على ظهره قبل أ ن يلمسه والناس تنظر إ ل ى الهتها هكذا تسقط تتكسر والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا ومر عليهم صنم صنم آ ل ه ة تعبد مئات السنين ا ل آ ن تسقط صنم تلو صنم يقولون العجب أ ن ه ص ن م إ ذ ا سقط تفتت إ ل ى حجار ص غ ي ر ة ما يبقى منه شيء ما يبقى والله حجار ك ب ي ر ة يتفتت إ ل ى حجار صغيره فكسر النبي صلى الله عليه وسلم كل الاصنام إ ل ا هبل تركه اخر واحد اكبر الاصنام واعظم الاصنام وسيد آ ل ه ت ه م وكان ضخما مثبتا بالسلاسل مثبتا بالارض بالحديد ما يتحرك من مكانه فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ووخز هبل في عينيه يضرب هبل في عينيه ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا فهنا ب د أ الهبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في عينيه حديد مثبت و ب د أ يتزلزل وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى ت ز هبل وسقط فمن ضخامته تكسر إ ل ى حجار ك ب ي ر ة ليست حجار ص غ ي ر ة ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة فقاموا إ ل ي ه فكسروه ب أ ي د ي ه م كسرت الاصنام ب أ ي د ي من كان يعبدها و قريش تنظر الى الهتها تكسر هكذا فوقع الاسلام في قلوبهم من يعبدون الان من يعبدون الهه ت م كلها دمرت فهكذا انتهى امر الاصنام ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم اراد ان يدخل داخل ا ل ك ع ب ة فارسل الى عثمان بن ط ل ح ة عثمان بن ط ل ح ة ذكرنا اسلم مع عمرو بن العاص و خ ا ر د بن و ل ي د فكان على الاسلام فقال يا عثمان ائتني ائتني بالمفتاح من بني ش ي ب ة بني ش ي ب ة بني عبد الدار قال عثمان بن ط ل ح ة كان عندهم ا ل مفتاح ما يدخل ا ل ك ع ب ة احد الا باذنهم فذهب عثمان بن ط ل ح ة كان المفتاح عند امه فذهب الى امه و طلب منها المفتاح قالت يا عثمان ما تذكر الامر الذي كان بينك وبين محمد قبل ان تسلم عثمان يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة طلب من عثمان ان يدخله ا ل ك ع ب ة وعثمان كان على الكفر قال والله ما تدخل ا ل ك ع ب ة قال يا عثمان ادخلني ا ل ك ع ب ة قال والله ما تدخلها ابدا قال يا عثمان خن ي ا ل ك ع ب ة قبل ان يكون مفتاح ا ل ك ع ب ة في يدي فاعطيه من اشاء يخرج من يدك و س ر ف يدي ي قال والله لان صار مفتاح ا ل ك ع ب ة في يدك لباطن الارض خير لي من ظاهرها يعني الموت خير لي من ان ارى ذلك اليوم لكنه سبحان الله اسلم ف ا ل آ ن تذكر امه بهذا الحادث قل لاخاف أ ع ط ي ك المفتاح تعطيه لمحمد محمد ذكر لك أ ن ه سيكون المفتاح في يده فيعطيه من يشاء قال و إ ن كان هذا رسول الله ولا بد من ط ا ع ة أ م ر ه أ ع ط ي ن ي المفتاح ف أ خ ذ ت المفتاح وضعته و في ثيابها قالت والله ما أ ع ط ي ك المفتاح هذا شرفك وشرف آ ب ا ئ ك شرف بني عبد الدار ما أ ع ط ي ك اياه وهو يحاول يقنع فيها أ ع ط ي ن ي المفتاح ت أ خ ر ت على الرسول صلى الله عليه وسلم وينتظر ا الرسول ف ت أ خ ر فعلا عثمان وهي رافضه تعطيه المفتاح فهنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر قال ا ت ي ن ي ا ت ي ا ن ي بالمفتاح فذهبا ل ى دار ام طلح ام عثمان عمر رضي الله عنه ضرب الباب ض ر ب ة ق و ي ة يا عثمان اين المفتاح تاخرت على رسول الله فارتجفت ام عثمان وطلعت المفتاح خافت قالت لا ان اعطيك إ ي ا ه خير من أ ن ي أ خ ذ ه ب ا ل ق و ة خذه فاخذ أ خ ذ ل ع ث م ا ن أ عثمان المفتاح وصل به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ا ل آ ن تنظر شرف بني عبد الدار في هذا المفتاح فوضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أ ن عثمان متذكر ذلك الموقف والناس مشهور بينها هذا الموقف فجاء العباس بن عبد المطلب مسرق قال يا رسول الله اجمع لي ا ل س ق ا ي ة و ا ل ر ف ا د ة ومفتاح ا ل ك ع ب ة هو بيده ا ل س ق ا ي ة و ا ل ر ف ا د ة الان معها مفتاح ا ل ك ع ب ة يجتمع له الشرف فطلب العباس الان المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء خذوها بني عبد الدار خذوها بني ش ي ب ة خ ا ل د ة م خ ل د ة الى يوم ا ل ق ي ا م ة لا يأخذه لا ي أ خ ذ ه لا ي أ خ ذ هذا المفتاح منكم الا ظالم والمفتاح الى اليوم في بني ش ي ب ة الى هذا اليوم المفتاح في بني ش ي ب ة هم الذين يفتحون الكعبه للناس ولا يدخل ملك ولا يدخل عظيم ولا يدخل احد ا ل ك ع ب ة الا باذن بني شدك بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب بالمفتاح وقبل ان يدخل امر عمر بن الخطاب ان يدخل قال يا عمر ازل الصور التي في داخل ا ل ك ع ب ة راسمين صور داخل ا ل ك ع ب ة من الصور كانوا راسمين ص و ر ة مريم عليه السلام فامر بمسحها مسح كل الصور وامر بما النبي صلى الله صلى عليه وسلم كانت في ص و ر ة راسمينها لابراهيم واسماعيل عليهما ل س ل ا م يستمسحان يستقسمان ي ي بالازلام باليانصيب يلعبون باليانصيب فمسحا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مسح قال لمسحكم ا دخل فاذا في اثار ما زالت اثار الصور م و ج و د ة فراى النبي صلى الله عليه وسلم ص و ر ة إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل عليهم السلام ما زالت بقايا ص و ر ة م و ج و د ة فقال قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا بابراهيم عليه السلام والله مستقسم ب ا ل أ ز ل ا م قط ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يمسح ما بقي من هذه ا ل ص و ر ة يمسحها بثوبه صلى الله عليه وسلم بطرف يده ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في داخل ا ل ك ع ب ة وكان ما كان معه في هذا الموطن الشريف في هذا المقام العجيب ما كان معه في هذا الموطن الا بلال ما ادخل معه الا بلال رضي الله عنه فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وخرج ففورا اول واحد دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان حريص على الاقتداد النبي صلى الله عليه وسلم فسال بلال قال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى في هذا الموطن ا ل ك ع ب ة كان في داخلها ست أ ع م د ة س ت ة ا ع م د ة تحمل السقف داخل ا ل ك ع ب ة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عمودين الى يمينه وعمود الى يساره و ث ل ا ث ة ا ع م د ة الى ظهره في ذلك الموطن صلى قال له نسيت يقول عبدالله ابن عمر ونسيت ان ا س أ ل ه كم صلى فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموطن اقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تسعه عشر يوم في داخل مكه ة خ ل ل ا ا أ خ ذ ا ل ب ي ع ة من الذين أ س ل م و ا المسلمين الجدد و ب د أ ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة من النساء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء فان ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة منهم بالشفاه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن ي أ خ ذ ا ل ب ي ع ة النساء نساء قريش اللواتي أ س ل م ن ا حديثا جئنا ليسلم من بين هؤلاء هند بنت ع ت ب ة جاءت م ت ن ق ب ة م غطي نفسها فما تعرف و تريد تسلم ف ت أ خ ذ الامان ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم امر بقتلها ف ب د أ النبي صلى الله عليه و سلم يقول تبايعنني على ان لا تشركن بالله شيئا فقالت يا رسول الله لو كان هؤلاء ه الهه هذه ا ل آ ل ه ة اللي ت ك س ر ت لو كانت آ ل ه ه ل أ غ ن ت عنا اليوم شيئا فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوتها قال اهنت قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قال صلى الله عليه وسلم وتبايعنني على ان لا ت ز ن ي ن ولا ت أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة بين ايديكن وارجلكم قالت يا رسول الله او تزني ا ل ح ر ة الزنا عند العرب امر مذموم خبيث فكان النساء الاحرار ما يفعلنه ما يفعلنه الا ا ل ج و ا ر الاماء هم اللواتي يزنين اما ا ل ح ر ة لا تزني ولا ي ع ر ف الزنا بالاحرار الا نادرا فتعجبت كيف ي أ خ ذ منهن من ا ل ب ي ع على امر لا يفعلنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال و ل ا تقتلنا و ل ا د ك ن خ ش ي ة املاق ما تقتلنا و ل ا د ك ن خ ش ي ة الفقر قالت يا رسول الله ربيناهم صغار ا وقتلتموهم كبار ا في بدر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تكلم كل ما ردت عليه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ب ي ع ة من النساء في خلال ا ق ا م ة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء عبد الله بن سعد بن ابي ا ل سرح جاء به عثمان كان مختفي وكان ابن خاله عثمان بن عفان رضي الله عنه فارسل الى عثمان قال ل انا موجود في هذا المكان فجاءه عثمان قال لا ما الحل ما العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم ا د ر دمك والله لو يجدونك على استار كعبه يقتلونك قال ا ل ر أ ي قال ا ل ر أ ي عندي ان تسلم ما لك حل الا ان تسلم قال اسلم ما عندي ب ا ن ه بس انجو قال تلثم فتلثم فاخذه عثمان معه طبعا واحد م ع عثمان ما احد يلمسه حتى وصل به الى خ ي م ة الرسول صلى الله عليه وسلم معه م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة واحد من ا ل ص ح ا ب ة من الانصار من اهل القتيل الذي قتله مقاييس بن صبابه و كان يريد ان ي ن ت ق ل من هؤلاء فعبد الله بن ابن سعد بن ابي السرح هذا الرجل قد نذر قال والله لاقتلنه لا و لو وجدته متعلق ب ا س ت ا ر ا ل ك ع ب ة نذر علي النذر أ ن أ ق ت ل هذا الرجل و لو عند أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة هذا ال الذي نذر كان موجود عند النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل عبد الله ب م سعد ا بن أ ب ي ا ل صرح هذا ا ل عثمان و قال يا رسول الله معي عبد الله ب م سعد ا بن أ ب ي ا ل صرح جاء لي ليسلم فبايعه يا رسول الله ا ل آ ن رجل مهدور الدم يريد أ ن ينقذ ر أ س ه ب أ ن يسلم وجاء يبايع فمد عبد الله بن سعد بن أبي ابي ل ل ر ح يده ي ا ع النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل إ س ل ا م فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض يده ما مد وسكت صلى الله عليه وسلم والناس تنتظر هذا ماد ايده النبي صلى الله عليه وسلم ماهو ماد ايده وظلت ف ت ر ة صمت حتى قبض عبد الله بن سعد يده امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ب ي ئ ت ه على الاسلام رجل اسلم وكتب الوحي وارتد و ب د أ يقول ان ا ل ق ر آ ن مشوه انا الذي شوهته اي ذنب ع ض ا من هذا ان يكذب على الله النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يبايعه هنا تدخل عثمان م ر ة اخرى قال يا رسول الله بايعه على الاسلام فمد عبد الله بن سعد بن ابي ا ل ص ر ح يده م ر ة ث ا ن ي ة فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده م ر ة ث ا ن ي ة والناس تنظر اول م ر ة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها واحد ي أ ت ي ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه فقبض يده وظل الصمت الناس س ا ك ت ة ما يعرفه ايش ح ي ص ي ر ف ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد اسلم خلاص يريد يسلم فمد عبد الله بن سعد يده م ر ة ث ا ل ث ة فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده ف ت ر ة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على ا ل إ س ل ا م ف أ م ن وخرج من ا ل خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال أ ل ي س فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام اليه فقتله ثم التفت الى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته الا و ف ا ع ا بنذرك انت ناذر تقتله وامامك وليس له بيع و ر أ ي ت ن ي امتنع عن بيعته ما تقوم تقتله قال يا رسول الله والله ما دريت والله يا رسول الله لو اشرت الي بعينيك لقتلته بس ا ش ا ر ة بعينك اقتله فقال لا ما كان لنبي ان يقتل ب خ ا ئ ن ة الاعين ما يقتل إ ل ا ب أ م ر صريح فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن أ ب ي السرح اكرم ة بن أ ب ي جهل في هذه ا ل ف ت ر ة كان قد فر هرب من م ك ة كلها ذهب إ ل ى ج د ة و أ ر ا د أن ا ل آ ن الجزيره سيطره ا ل إ س ل ا م ف أ ر ا د أ ن يهرب من ج د ة ركب س ف ي ن ة وفر في هذه ا ل ف ت ر ة ز و ج ة ع ك ر م ة أ س ل م ت وجاءت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إ ذ ا جئتك ب ع ك ر م ة مسلما تعطيه ا ل أ م ا ن قال نعم اذا اكرم ي أ ت ي مسلم اعطيه ا ل ا م ا ن قالت يا رسول الله انا اتيك به فخرجت الى اكرمك ت س أ ل عن اخباره عرفت انه راح ج د ة راحت اليه تبعته الى ج د ة س أ ل ت عن اخباره عرفت انه ركب البحر في هذه ا ل ف ت ر ة البحر هائج والذين في ا ل س ف ي ن ة ر أ و ا الموت واخذوا يدعون كلهم كفار اللي في ا ل س ف ي ن ة فاخذوا يدعون تامل ا ل ع ك ر م ة فاذا كل اللي في ا ل س ف ي ن ة لا يدعون الا الله ما يدعون الاصنام وهذا ش أ ن عجيب نحن ر أ ي ن ا ه لما كنا في امريكا في اوقات المصائب اللي تصيب الكفار ما يقولون يا عيسى لما ت ص ي ب ه م م ص ي ب ة ك ا ر ث ة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى يقولون يا الله فالانسان في وقت ا ل ك ا ر ث ة لا يذكر الا الله كلما التفت كلهم هذا لا يعبدون الاسنان ما يذكرون صنم من الاسنان كلهم ما يذكرون الا الله فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر فوقع الاسلام في قلبه قال ه د أ ت العصر ق ا رجعوني ارجعوا الى ج د ة وجد زوجته ما وراءك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الامان اذا جئت مسلم قال انا والله الاسلام دخل قلبي خ ا ص ة بعد ما ع ر ف ان ا ل ا ل ه ة كلها تكسرت فجاء فاسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما ابن فرعون هذه ا ل ا م ة يسلم فهكذا دخل اكرم الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطى الامان لصفوان ا بن اميه بن اميه بن خلف ايضا جاءت زوجته لما شافت اكرمه ا ع ط ي الامان جاءت ز و ج ة ا ل صفوان قالت يا رسول الله تعطي الامان لصفوان قال نعم من جاءه مسلما قالت واذا لم يسلم هذا صفوان عنيد اذا ما اسلم هل تعطيه الامان قال اعطيه الامان ا ر ب ع ة اشهر اعطيه مهله ا ر ب ع ة اشهر يفكر في الاسلام قالت نعم اعطني ع ل ا م ة فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ع م ا م ت ه واعطاها ل ز و ج ة صفوان قال هذه اماني فذهبت بحثت عن زوجه فوجدته قالت يعطيك الامان ا ر ب ع ة اشهر او تدخل في الاسلام الان قال لا لا اريد الاسلام لكن اخذ الامان فدخل م ك ة مشركا بامان النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في حنين بعد م ك ة وهو على الشرك ثم انه اسلم قبل م ا ي ب الاربع عشر ه فهكذا دخل ساده قريش دخلوا في الاسلام وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على م ك ة واقام فيها ت س ع ة عشر يوم في ن ه ا ي ة ت س ع ة عشر يوم خلال ا ل ت س ع ة عشر يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا كان يصلي ي قصر عشر تسعة وبفتح م وما كان يجمع يصلي كل صلاة في وقتها وهذه كان صلاة السنة كل يصلي في ا ا ل ل ل ن س س ب ة م ر الذي اقام يعني نزل. ما هو اقامة نزل يعني اقامة ق دائمة م هو ة السنة بالنسبة رخصة فمن في ف يجمع الجمع شأنه ان يقصر ولا يجمع. وان كان الجمع بالنسبة إليه رخصة يجوز لهوان ولا اليه يقصر يجوز يا اخوة ب ت م ك ة سقط ر أ س الكفر في ا ل ج ز ي ر ة القوم الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا سببا رئيسيا في منع القبائل ا ل ع ر ب ي ة من الدخول في الاسلام استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه بهذا ه الفتح العظيم بهذه ا ل م ب ا غ ة التي لم تتوقعها قريش ان يفتح م ك ة وكان من فضل الله عز وجل ان هذا الفتح تم بدون م ج ز ر ة في م ك ة كان ممكن لو قاومت م ك ة ان تحدث م ق ت ل ر ه ي ب ة لكن الله سلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة بسلام لولا نفر قليل حاولوا ا ل م ق ا و م ة فقضى عليهم خالد ماعد ا ذلك كان فتح م ك ة فتحا مسالما هادئا وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على م ك ة كان هذا الفتح العظيم في رمضان في رمضان من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة وعلى ا ل أ ر ج ح في ث ل ا ث عشر رمضان من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة بقي النبي صلى الله عليه و سلم باقي رمضان أ ك م ل رمضان في م ك ة و كان صلى الله عليه و سلم كما ذكرنا يصلي قصرا و لا يجمع في أ ث ن ا ء بقائه في م ك ة أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم ع د ة سرايا أ ث ن ا ء بقائه في م ك ة أ ر س ل ع د ة سرايا أ و ل هذه السرايا س ر ي ة المشلل أ ر س ل ه ا النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثين فارسا ب ق ي ا د ة خالد بن الوليد المخزومي لهدم ا ل ع ز ة لهدم ا ل ع ز ة صنم عظيم من أ ص ن ا م العرب فذهب إ ل ي ه م خالد و س ت ط ا ع بدون م ق ا و م ة تذكر أ ن يهدم ا ل ع ز ة و ا ح د ة من أ ع ظ م ا ل آ ل ه ة التي كانت تعودها العرب كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم حمله ب ق ي ا د ة هشام بن العاصي ل إ ر ه ا ب هوازن يريد أ ن يخوف هوازن حتى يعني يستسلموا ما يقاوموا لكنهم وجدهم مستعدين استعداد كامل و اعداد ض خ م ة جدا ب ا ل آ ل ا ف فرجع هشام ب ن العاصي و كان هذا في أ و ا خ ر رمضان كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه في أ و ا خ ر رمضان أ ي ض ا في أ و ا خ ر شهر رمضان ل إ ن ه ا ء وجود المشركين في المناطق ا ل م ح ي ط ة ب م ك ة وهدم ا ل أ ص ن ا م ا ل ص غ ي ر ة التي كانت في ذلك المكان و فعلا عمل ذلك كذلك أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم خالد بن الوليد م ر ة أ خ ر ى بعدما هدم ا ل ع ز ة أ ر س ل ه م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ج ذ ي م ة إ ل ى ج ذ ي م ة ليعرض عليهم إ م ا ا ل إ س ل ا م و إ م ا الحرب فذهب خالد فوجد القوم قد خرجوا لاستقباله كانوا يظنون أ ن ه انهم يعني انه جاي بسلام خالد بن الوليد عرض عليهم قال أ س ل م و ا و ا ل ج م ا ع ة خارجين وكان من عادتهم إ ذ ا خرجوا لاستقبال عظيم أ ن يخرجوا بالسلاح فخالد ظن أ ن ه م خارجين للقتال فناداهم أ س ل م و ا قالوا ص ب أ ن ا ما أ ح س ن أ ن يقولوا أ س ل م ن ا ك ل م ة ص ب أ ن ا عند العرب يعني غيرنا ديننا وعند المسلمين الصابئ الكافر ص ب أ ن ا يعني كفرنا ف أ م ر خالد بالهجوم عليهم فقتل منهم و أ س ر منهم قالوا أ س ل م ن ا قال إ ن م ا أ س ل م ت م خوفا من السيف بالليل امر خالد أ ن يقتل هؤلاء ا ل أ س ر ه ل أ ن ه م اعتبرهم كفار بعض ا ل ص ح ا ب ة رفضوا قالوا ما نقتلهم وقد أ س ل م و ا وبعض ا ل ص ح ا ب ة ا ل آ خ ر ي ن قتلوا الامن من الذين رفضوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فحدثت م ج ز ر ة في بنيه ج ذ ي م ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة لما رجع خالد و أ خ ب ر ه بالخبر ا ل نبي صلى الله عليه و سلم غضب غضبا شديدا و رفع يد خالد و قال اللهم إ ن ي أ ب ر أ إ ل ي ك مما صنع خالد اللهم إ ن ي أ ب ر أ إ ل ي ك مما صنع خالد إ ن في س ي ف خالد لرهقه يعني فيه ج ر أ ة على القتل فيه ج ر أ ة على القتل لكن ل أ ن ه ا ا ل م س أ ل ة فيها ش ب ه ة و فيها خ ط أ النبي صلى الله عليه و سلم عفا عنه ما عاقبه ل أ ن ا ل م س أ ل ة م ح ت م ل ة تحتمل هذا الخطا أ ف ل صلى الله عليه وسلم الأمر ن ب عاقبه بهذا ي ما فهذه كانت الحملات التي جرت قبل حنين في هذه ا ل ف ت ر ة كانت حنين على استعدادات ك ا م ل ة وكانوا يعدون ا ل ع د ة لغزو مكه ة عرفوا أن النبي ا أن صلى ل ل عليه وسلم الآن سيطر على مكة ومكة قريبة منهم فعزموا على الهجوم على مكة للسيطرة على مكة واستطاعوا أن يجمعوا عشرة وسلم الآن الهجوم للسيطرة آلاف مقاتل سيطر قريبة منهم ومكة مكة مكة مكة أن ثم زاد ا ل أ م ر فجاءتهم قبائل أ خ ر ى واشتركت معهم بني بكر وغيرهم فوصل عددهم إ ل ى عشرين أ ل ف مقاتل بعض قبائل هوازن وثقيف كان اشتركت قبائل هوازن وثقيف وبني بكر وغيرهم بعض قبائل هوازن رفضت الاشتراك من هؤلاء الذين رفضوا الاشتراك كعب وكلاب قبائل من هوازن لكنها رفضت الاشتراك في هذه ا ل م س أ ل ة وجتمع س ا د ة القوم أ ر ا د و ا أ ن ينصبوا واحد منهم ملك عليهم يسيطر أ و يقود هذه ا ل ح م ل ة فاختاروا شابا صغيرا كان من أ ش ر ا ف ه م من عظمائهم اسمه مالك بن عوف يذكر أ ن عمره في ذلك الوقت اربعه وعشرين سنه رغم صغر سنه لكن لمكانته العظيم ة ونسبه الشريف ف ع ي ن و ه قائدا على قوات هوازن كله النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل العيون و س ت ط ا ع احد من ه ؤ ل العيون ء ا ان ل ذ ي أرسلهم ل ا ن ب يصل ى الى ل عليه وسلم يصل ل ه أن إ الطائف و يدخل الطائف و يكون بين الجيش ف أ خ ذ معلومات ك ا م ل ة عن ا ل أ و ض ا ع و ر ج ع أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم الطائف الطائف قال القوم يعدون لغزو م ك ة فعندها النبي صلى الله عليه و سلم أ م ر بالتحرك من مكه ة نخرج ما م من مكة, لماذا لم النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة؟ لسبب م لم ا ا النبي الله ذ صلى عليه يرد و ل القثال داخل ل م مكة س رئيسي أ ن أ ه ل م ك ة ما زالوا إ س ل ا م ه م حديث ما صار لايام فلو أ ن ه حدث القتال في م ك ة وغدر به أ ه ل م ك ة يكون في م ص ي ب ة جيش قادم من خارج وجيش من داخل م ك ة يقاتله و تكون م ص ي ب ة ع ظ ي م ة على المسلمين فما أ ر ا د أ ن ب ي صلى ن يقاتل من داخل م ك ة ل أ ن م ك ة ليس فيها م ن ع ة و ليس له أ ص ح ا ب فيها ك ا ل م د ي ن ة ف أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم أ ن يخرج الجيش للقاء هوازن خارج م ك ة ب د أ تحرك هوازن نحو م ك ة بعد رجوع الجاسوس ا ل إ س ل ا م ي إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم فهذا العين خرج من الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه و سلم ب أ ن ه م يستعدون لغزو م ك ة بعد خروجه خرج الجيش فما كان يعرف عن خروج الجيش ف ا ل أ خ ب ا ر اللي عند النبي صلى الله عليه و سلم أ ن الجيش مازال في الطائف فالنبي صلى الله عليه و سلم كان عازم على أ ن يغزو الطائف ب د ا التحرك نحو الطائف كما نرى في ا ل خ ر ي ط ة لا بعد ف ب د أ التحرك نحو الطائف في نفس الوقت كان اهل الطائف متحركين نحو م ك ة ما بين م ك ة والطائف وادي ضخم عظيم وادي كبير جدا يمتد مسافات اميال اسمه وادي حنين ويسمى وادي اوطاس فوصل اليه اهل الطائف اولا فاختاره كان مالك بن عوف وصلته ا ل أ خ ب ا ر أ ن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج فاختار هذا المكان ليخيم فيه ويعسكر فيه وجده مكان مناسب ل ل م ع ر ك ة فهو الذي اختار مكان ا ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم لما ب د أ التحرك أ ي ض ا ب د أ يرسل عيونه ما كان غافل فجاءته ا ل أ خ ب ا ر أ ن الجيش قد خرج و أ ن ه ا ل آ ن وصل إ ل ى حنين و أ ن ه اختار مكان ا ل م ع ر ك ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أ ن يلقاهم عند حنين ف إ ذ ا ما كانت غ ف ل ة ما كانت م ف ا ج أ ة رغم أ ن ه ا في بدايتها كانت م ف ا ج أ ة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف هذا ا ل أ م ر فعرف أ ن الجيش قد خرج وصل جيش هوازن قبل جيش المسلمين و ب د أ و ا بالنزول مالك بن عوف أ م ر الجيش وهم خارجين كل واحد ي أ خ ذ أ م و ا ل ه و ي أ خ ذ أ و ل ا د ه و ي أ خ ذ نساء معه حتى ما يفروا ويتركون أ غ ر ا ض ه م وكان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب بطل من أ ب ط ا ل العرب اسمه دريد ا بن ا ل ص م ة من أ ش ه ر ا ل أ س م ا ء في القتال العربي في ايام ل أ ا ل ج ا ه ل ي ة يذكرون عنه أ ن ه في يوم حنين كان عمره م ا ئ ة وستين س ن ة لكن كان ش ا ي ب لا يرى وجسمه مكسر يعني م ا ئ ة وستين س ن ة فكانوا يضعونه في هودج مع النساء لكن ما كان يمشي مع النساء كان يمشي في ا ل ه و د ج مع الرجال لكن ل أ ن ما يقدر يثبت على البعير فيضعون في هودج فوق البعير وكانوا يرجعون إ ل ي ه ب ا ل ر أ ي كان صاحب القتال عندهم عظيم من عظماءهم بطل من أ ب ط ا ل ه م فكانوا ي س أ ل و ن ه يستشيرونه في أ م ر القتال ف أ و ل ما نزل الجيش نزل الرجال بعد شوي وصلوا النساء بدا يسمع صوت ا ل إ ب ل جايب ا ل إ ب ل وجايب الغنم وجايب ا ل أ م و ا ل وجايب النساء ف ب د أ يصبح صوت ا ل إ ب ل وصوت الغنم وصوت النساء و ا ل أ ط ف ا ل استغرب قال ما هذا قالوا هذا اوامر مالك بن عوف قال ائتوني بمالك بن عوف وما كان يرد له طلب عند هوازن احد يرد لامر فجاء مالك بن عوف قال اسمع اصوات الابل والغنم واصوات الاطفال والنساء ما هذا قال حتى ما يفر الواحد يخاف على اغراضه واهله وامواله ما يفر قال قاتلك الله والله ما تعرف القتال انت ايش فهمت في الحروب نحن اهل الحروب هل يرد المنهزم شيء اذا انهزم الانسان هل يرده شيء والله ما يرده شيء ف م ا ر ف ه ما التفت اليه هنا اصدر دريد بن ا ل ص و م ة اوامره قال ارجعوا ارجعوا ما ت أ ت و ا بالاموال والنساء بهذه ا ل ط ر ي ق ة ارجعوا ف ب د أ ت الاستعدادات للرجوع ق ا د ة الجيش يطيعون دريد بن ا ل ص و م ة هنا أ س ق ط في يد مالك بن عوف خرجت ا ل إ م ا ر ة من يده ا ل آ ن صارت بيد دريد بن الصمت فهنا عمل ح ر ك ة ع ا ط ف ي ة أ خ ذ سيفه ونادى ق ا د ة هوازن و أ خ ذ السيف ووضع السيف بالمقلوب وحط نصل السيف طرف السيف حطه على صدره والطرف ا ل آ خ ر على ا ل أ ر ض و ا ت ك أ عليه قال والله إ ن لم تطيعوني قتلت نفسي و أ د خ ل ت السيف في قلبي يا تطيعوني يا تطيعون دريد اختاروا فهنا ساده هوازن اجتمعوا قالوا دريد لا يرى وكبير في السن ما يستطيع يقود ا ل م ع ر ك ة فاذا اختلفنا على مالك اختلفنا ا ل آ ن تمزقنا فنكون مع مالك رغم صغر سنه افضل من ان نكون مع دريد فرفضوا اوامر دريد وبقوه لامر يريده الله عز وجل فقال دريد بن الصم هذا امر لم اغب عنه ولم اشهده يعني انا حاضر لكن ر أ ي ي ما اخذ ف ك أ ن ي لم اشهد هذا اليوم ثم س أ ل اي واد هذا قالوا وادي حنين قال نعم المنزل مكان جيد ثم قال نادى م ا ل ك بن عوف قال اما ان لم تطعني في الاولى فاطعني في ا ل ث ا ن ي ة ا ك م ل لهم هذا مكان جيد للكمائن ا م ل ك م ا ئ ن ف ا ط ا ه مالك المعروف ف ب د أ يعد للكمائن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة ب د أ ت ا ل ا س ت ع د ا د ا ت ل ل خ ر و ج ارجح روايات على ان الخروج من م ك ة كان ب ع د ت س ع ة ع ش ر يوم من فتح م ك ة وكان في ثاني من شوال ثاني يوم ب ع د ا ل ع ي د ثاني يوم ب ع د ا ل ع ي د في الثاني من شوال ب د أ التحرك نحو حنين النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه العشر آ ل ا ف الذين شاركوه في فتح م ك ة وخرج معهم أ ي ض ا أ ل ف ي ن من الطلقاء من الذين من اهل م ك ة بعضهم على ا ل إ س ل ا م وبعضهم على الكفر لكنهم خرجوا حميه للعداء الذي بين هوازن و قريش من أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة فخرجوا حميه من الذين خرجوا على الكفر ح م ي ة صفوان بن أ م ي ة الذي أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ا ن أ ر ب ع ة شهور فكان في هذه ا ل ف ت ر ة لما أ ر ا د ج ي ش ت خرج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن فيه أ ع د ا د ك ب ي ر ة ما عندهم سلاح فهنا ل ج أ إ ل ى صفوان بن أ م ي ة وكان صفوان بن أ م ي ة تاجر سلاح قال يا صفوان أ ع ط ن ي السلاح قال يا محمد أ غ ص ب ا يعني ت أ خ ذ مني ب ا ل ق و ة بالغصب قال لا بل ع ا ر ي ة م ض م و ن ة يعني ا س ت ع ا ر ة و أ ن ا أ ض م ن ترجع جميعها فقال نعم حمية أ خ ذ ت ه ا ل ح م ي ة دفاع عن قومه ف أ ع ط ا ه م السلاح هكذا ا ع ا ر ة فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا المشرك وهذا من ا ل أ د ل ة التي يستدل بها العلماء على جواز ا ل ا س ت ع ا ن ة بالمشركين و إ ن كان بعضهم يرى أ ن ه هذا استعانه بفرد مشرك وليس ب ج م ا ع ة مشركه لكن هذه من الدلائل ا ل و ا ض ح ة على الاستعانه مش صحيح في البخاري وفي غيره على ا س ت ع ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أ م ي ة في يوم حنين يقال أ ن صفوان أ ع ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه الاف درع ومعها ما يحتاجه المقاتل من سلاح وغيرها تروس وغيرها فيجهز ث ل ا ث آلاف مقاتل ف ك ا ن كما ذكرنا تاجر سلاح و هذا لو ت أ م ن ا فيها فيها ع ظ م ة في ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م المسلمين لما فتحوا م ك ة كان يستطيعوا ي أ خ ذ و ا هذا السلاح لكن انظر ر ح م ة النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ترك لهم كل أ م و ا ل ه م بما فيها حتى السلاح و لما احتاج السلاح ما اخذه إ ل ا ب إ ذ ن صاحبه فهذا من ع ظ م ة ا ل إ س ل ا م و تسامح ا ل إ س ل ا م في م ث ل هذه المواقف كذلك النبي صلى الله عليه و سلم وجد أ ن أ ع د ا د ك ب ي ر ة من الناس ما عندها أ م و ا ل سلف النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م و ا ل من أ ه ل م ك ة و أ ع ا ن بها أ ه ل ا ل ح ا ج ة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يحكم م ك ة عتاب بن أ س ي د وكان من من الذين أ س ل م و ا حديثا من الطلقاء لكنه النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لوجد فيه يعني صدق ا ل إ ي م ا ن ووجد فيه أ ن ه شاب قوي فاختاره ل أ ن ه من أ ه ل م ك ة فيستطيع أ ن يسيطر على أ ه ل م ك ة من سادتهم فكان يعني من الذين ثبتوا على ا ل إ ي م ا ن وهو من الذين ثبتوا على ا ل إ س ل ا م حتى وقت ا ل ر د ة لما تحدثت م ك ة ب ا ل ر د ة سهيل بن عمرو هو الذي حمسهم وعتاب بن اسيد هو الذي ثبتهم فكان عتاب بن اسيد رضي الله عنه من الذين يعني تبدت لهم المواقف منذ, منذ ذلك الوقت من اول اسلامه من لحظات ايام فقط منذ اسلامه عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على م ك ة خرجت القوات ا ل ا س ل ا م ي ة اثنى عشر الف مقاتل اول م ر ة ي ك و ن الجيش بهذه ا ل ض خ ا م ة اول م ر ة يتجمع ج ي ش بهذا العدد للمسلمين ف ب د أ الاعجاب في النفوس والله ما نغلب والله ما نهزم حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نغلب من ق ل ة يعني لن نغلب بسبب ق ل ة عددنا إذا, اذا سنغلب سنغلب بسبب آ خ ر وليس بسبب ق ل ة عددنا فكان هذا من الحديث الذي انتشر بين الناس بعض النفوس ا ل ض ع ي ف ة ت أ ث ر ت فصارت توكل ه ا على هذا العدد واعتمادها على هذا العدد ويوم حنين الله سبحانه وتعالى قال لقد نصركم الله في مواطن ك ث ي ر ة ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م ك ث ر ت ك فلم تغن ي عنكم شيئا فالله سبحانه وتعالى أ ش ا ر إ ل ى هذا ا ل إ ع ج ا ب الذي دخل في النفوس بسبب هذه ا ل ك ث ر ة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق مروا على بعض العرب يتعبدون عند ش ج ر ة تسمى ذات أ ن و ا ط كان العرب يتمسحون بها ويتبركون بها ويعلقون عليها الشرائط فتسمى ذات أ ن و ا ط لهذه الشرائط ا ل م ع ل ق ة عليها ا ل أ ن و ا ط فقال الطلقاء ا ل ل ي ا ل آ ن أ س ل م و ا حديثا ً و بعض العرب ا ل ل ي أ س ل م و ا حديثا ً قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط نريد ش ج ر ة كذا نعلق عليها بها ونتمسح ب بها ر ن ت بها كما ان عند المشركين ش ج ر ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا ً الله أ ك ب ر و الله لقد قلتم ُ كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آ ل ه ه هذا التمسح ب ا ل أ ش ج ا ر و التمسح بهذه الجمادات هذا من الشرك هذا من اتخاذ إ ل ه مع الله هذه أ ش ي ا ء لا تضر ولا تنفع كيف تطلبونها ف أ م ر ه م النبي صلى الله عليه و سلم ب أ ن يستغفروا من ذلك فاستغفروه تحرك الجيش النبي صلى الله عليه و سلم جاءته ا ل أ خ ب ا ر أ ن كما ذكرنا هواز ا م س ت ع د ة النبي صلى الله عليه وسلم وصل حتى وصل إ ل ى منطقه حنين فخيم قبل وصوله إ ل ى الوادي ما دخل الوادي ا ل آ ن هوازن في وادي حنين النبي صلى الله عليه وسلم خيم قبل وصوله إ ل ى وادي حنين وكان وادي حنين بين الجبال بين الجبال فلما خيم النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر واحد من ا ل ص ح ا ب ة من ش د ة ح ذ ر النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر واحد من ا ل ص ح ا ب ة قال تصعد لي بخيلك فوق تل كبير وتجلس فوق الفرس وتراقب للجيش هوازن شوف أ ي تحركات أ ي كمائن اي شيء و ت أ ت ي ن ي في آ خ ر الليل ولا تنزل من مكانك إ ل ا ل ل ص ل ا ة أ و لقضاء ح ا ج ة فعلا الرجل تحرك ركب فوق الفرس صعد فوق التل وظل يراقب إ ل ى آ خ ر الليل ما نزل عن فرسه مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع في آ خ ر الليل و اخبرنا به و سلم قال له ا ل رابك شيء هل رايت شيء قال ما رابني شيء ما ش ف ت شيء امورهم الجيش كما هو لكن في هذه ا ل أ ث ن ا ء دريد بن الصمه كان يعطيهم بعض الاقتراحات و ي أ خ ذ ه ا مالك بن عوف في ق ض ي ة ك م ا ئ ن مع انه ما كان يرى فمن ا ل أ ش ي ا ء التي فعلوها الابل ا ل ز ا ئ د ة هذه اللي ج ا ء و ا بها ع د ا ت ض خ م ة من الابل ج ا ء و ا بها ف أ م ر دريد بن الصمه قال لهم اجعلوا النساء و ا ل أ ط ف ا ل فوق الابل وجعلوهم خلف الجيش لسببين أ ن ه إ ذ ا هزمنا يستطيعون يفروا لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء فيبدو الجيش أ ك ب ر من ح ج م ه بكثير بوجود ا ل إ ب ل والناس عليها من خلف الجيش ففعلا ركبوا على ا ل إ ب ل ركبوا على هذه ا ل إ ب ل ركبوا ا ل أ ط ف ا ل و أ ر ك ب و ا النساء على ا ل إ ب ل فصار الجيش ليس له ن ه ا ي ة حتى قدره بعض المسلمين أ ن ه ثمانين أ ل ف بينما ح ق ي ق ة الجيش كان عشرين أ ل ف لكنه عدد أ ي ض ا كبير من ا ل أ ش ي ا ء التي فعلها أ ن ه أ خ ذ بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعاب وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي حنين ما شعر بهم أ ح د من ورا ء م س ا ف ة ط و ي ل ة قطعوها فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين النبي صلى الله عليه و سلم جهز الجيش كانت ا ل م ش ك ل ة ا ل ك ب ي ر ة التي عندهم أ ن ه م ا ل آ ن مرتفعين عن الوادي الوادي منخفض و ا ا ا ل ل ل ج ي ش إ س معسكر ي م الجيش ا ل إ س ل ا م ي في مكان مرتفع و النزول منحدر شديد ما هو منحدر سهل منحدر شديد جدا فكان لا بد من نزول الجيش ف ر ق ة ف ر ق ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق اول م ج م و ع ة جعلهم بنو سليم الالف فارس الذين فتحوا معه م ك ة وامر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه هنا ب د أ ت في اخر الليل ب د أ ت الاستعدادات للنزول الى الوادي مع اشراقات الفجر الاولى ب د أ التحرك نحو وادي حنين ب د أ مالك بن عوف يحمس جيشه قال اشهر السيوف ا اخذ و السيوف ا قال اكسر الجفان اللي هو الغمد غمد السيف حتى ما في رجوع ض ر ب ة و ا ح د ة يريدها ض ر ب ة و ا ح د ة هجوم واحد ليس لا ما يريد ما يريدها م ع ر ك ة ع د ة ايام يريدها م ع ر ك ة يوم واحد وتنتهي فكسروا كسروا الاجفان و ش ه ر و ا السيوف مستعدين ل ل م و ا ج ه ة النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ه م وعيون النبي صلى الله عليه وسلم تراهم بس ما انتبهوا لهذه الكمائن ف الجيش مصطف ف ب د أ النزول من ا ل ه ض ب ة إ ل ى وادي حنين أ و ل من نزل خالد ا ل ن و ر ي د رضي الله عنه ومعه بنو سليم نزل خالد رضي الله عنه نزل بنو سليم ب د أ ت ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة تنزل مع نزول ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة ب د أ ت الكمائن تهجم على هذه ا ل م ق د م ة كان النزول في منتهى ا ل ص ع و ب ة ل أ ن ه منحدر شديد فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أ م ا م ه فصارت الفوضى في بني سليم مع هذه الفوضى ب د أ هجوم الكمائن هجوم ما غير متوقع الجيش أ م ا م ه م يتوقعون لاهبين الجيش ف ج أ ة من الجانبين الهجوم ف ب د أ و ا بخالد و ب د أ الضرب في خالد فتمزق جسد خالد من الجراح وسقط و ب د أ الضرب في بني سليم بني سليم إ س ل ا م ه م حديث مع هذا الضرب ب د أ و ا يفرون اين يذهبون من اليمين الكمائن من اليسار الكمائن الجيش امامهم ما في مفر الا الرجوع ف ب د أ و ا يرجعون اللي باقي الجيش الان نازلين ما هم قادرين يوقفون من النزول وهذا لا يريدون يصعدوا فيقول من يصف المشهد يقول فركب القوم بعضهم على بعض و ب د أ القتل في المسلمين باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه فمكمل باقي الجيش مكمل يريد ينزل والفوضى ش د ي د ة ب د أ اللي داخل يصعدون يهربون الجيش شافهم ما يدرون ايش صاير ب د أ و ا يفرقون هنا امر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من ال من جيش هوازن عشرين الف والمسلمين بهذه الفوضى ف ب د أ الفرار من جيش المسلمين و ب د أ و ا يذهبون في كل مكان ما توقف بعضهم الا في م ك ة ع ل ا ص ر و ف ه وفر الجيش فر الجيش النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يصرخ يحاول يوقف المنهزمين ما احد راضي يوقف وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده و ا ل ص ح ا ب ة اللي ثبتوا كل واحد وحده عشرين الف هاجمين عليهم بهذه الفوضى والناس تفر والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ و ب د أ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م اسمه ش ي ب ة ابن عثمان بن أ ب ي ط ل ح ة عثمان بن أ ب ي ط ل ح ة من ح م ل ة ا ل ر ا ي ة يوم أ ح د قتل يوم أ ح د هذا ابنه فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ه ذ ه نيته عشان ي ث أ ر ل أ ب ي ه ففي هذه ا ل ل ح ظ ة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده ما ح د معه ويصرخ ينادي الناس إ ل ي عباد الله فجاءه ش ي ب ة ومعه هنجر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فراه قال ما وراءك يا ش ي ب ة قال ما وراء إ ل ا خير يا رسول الله ادافع عنك قال تعال فوضع يده على صدره قال استغفر الله فقال ش ي ب ة أ س ت غ ف ر الله يقول فرفع يده ف إ ذ ا هو أ ح ب الناس إ ل ي ه فوقف ش ي ب ة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء يقتاله هو الذي حرست ف ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي فسمعه عدد قليل من ا ل ص ح ا ب ة أ ب و بكر وعمر كم ا ح من الصحابه ب د أ و ا يلتفوا حوله لكن عدد قليل أ م ا م عشرين أ ل ف ماذا يفعلون ثم جاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما لماذا العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله يصفونه في أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة كان عنده رعاه يرعون له ا ل إ ب ل والشياك فكانوا يخرجون خارج م ك ة يرعون مسافات ش ا س ع ة خارج م ك ة فكان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستدعيهم ع ن ي ي كان الناس إ ذ ا يستدعون رعاه ت م ي ر س ل و ا ا ل واحد يناديهم هو ما كان يفعل هذا هو كان يصعد على الجبل ويناديهم صوت عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس يقول صوت العباس في ا ل م ع ر ك ة ب أ ل ف رجل هذا ق و ة صوته فقال يا عباس نادي أ ص ح ا ب ي ب د أ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله م ا أ ح د ما التفت فهنا قال نادي أ ص ح ا ب ا ل س م ر ة ا ل س م ر ة ا ل ش ج ر ة التي بايع عندها ا ل ص ح ا ب ة يوم ا ل ح د ي ب ي ة ف ب د أ ينادي يا أ ص ح ا ب ا ل س م ر ة أ ي ن بيعتكم بعض أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة سمعوا الصوت ف ب د أ و ا يرجعون وفاء ا ب ا ل ب ي ع ة ب د أ و ا يرجعون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفون يقولون و إ ن أ ح د ه م كان منهزم فار فمن ش د ة فراره ما هو قادر يوقف لما سمع ا ل ص ر خ ة ما قدر يوقف البعير ماله البعير متوجه رايح يحاول و ق ف ما هو قادر فنزل عنه ترك بعيره نزل ورجع يقاتل ماشيا فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم م ئ ة مقاتل فقط ا ل آ ن هؤلاء ا ل م ئ ة الذين تجمعوا ب د أ و ا يقاتلون عشرين أ ل ف شيء فوق الخيال و ب د أ القتال فوق ما ي ت ص و ر أ ي إ ن س ا ن يصفون هؤلاء ا ل م ئ ة يصفهم من راهم ع يقول فوالله إ ن ه م كالاعصار ما يقف أ م ا م ه م شيء و ب د أ التقتيل في هوازن ا ل م ئ ة يقتلون في العشرين أ ل ف وما أ ح د قادر يوقف أ م ا م ه م في هذه ا ل ف ت ر ة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود ا ل م ع ر ك ة هو الذي يقود هؤلاء ا ل م ئ ة وكان يقاتل بنفسه من يصبر في مثل هذا الصبر من يقف أ م ا م عشرين أ ل ف ما معاه الا مائه انسان فهذا يدل ك على شجاعته صلى الله عليه وسلم لذلك يقول علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه يقول كنا إ ذ ا حمل وطيس وشد ا ت القتال ا ل ت ج أ ن ا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف أ ن ه هو صاحب ا ل ش ج ا ع ة لا يفر ولا يخاف ف ا ل ت ج أ هؤلاء كانوا هم الذين يقاتلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ا ل م ئ ة ا م ر أ ت ي ن أ م ع م ا ر ة و أ م حكيم ما كانتا تقاتلان لكن كانتا ثابتتان مع النبي صلى الله عليه و سلم و مع أ م حكيم كان معها خنجر قال ما تفعلين به يا أ م حكيم قالت إ ن ج ا ء ن ي أ ح د المشركين بقرت بطنه الناس فارين و هذه ا ل م ر أ ة ث ا ب ت ة هكذا ما تريد أ ن تفر أ م ع م ا ر ة جاءت النبي صلى الله عليه و سلم قالت يا رسول الله اقتل الفارين من أ ص ح ا ب ك هؤلاء الذين تركوك في هذا الموطن فقال لا خليهم فهذا مكانه ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة وثباتها في هذه ا ل م ع ر ك ة ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هجومه ب ا ل م ئ ة رجل مع على هوازن ويقتلون فيهم ومالك بن عوف ما هم صدق م ئ ة شخص يفعلون بهم هذه ا ل أ ف ا ع ي ل في هذه ا ل ف ت ر ة نزلت ا ل م ع ج ز ة نزول ا ل م ل ا ئ ك ة من السماء هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل و ح ي د ة بعد بدر التي نزل فيها ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ا المسلمين ف ر أ و ا ا ل م ل ا ئ ك ة هكذا في الحديث ر أ و ا ا ل م ل ا ئ ك ة سواد في السماء ر أ و ا سواد في السماء يقولون راينا سوادا في السماء نزل إ ل ى ا ل أ ر ض نزل من السماء هذا السواد إ ل ى ا ل أ ر ض ثم انتشر في وادي حنين ثم اقترب هذا السواد منا ر أ ي ن ا ه ف إ ذ ا هو نمل أ س و د كبير يقول حتى إ ن أ ح د ن ا لينفض ثوبه من ك ث ر ة النمل اللي عليه هذا ما ر آ ه المؤمنون أ م ا الكفار ف ر أ و ا أ ع د ا د ه ا ئ ل ة من الرجال على الخيول البلق, البلق يلبسون الثياب البيض قادمين فمئة ما هم قادرين عليهم ا ل آ ن شافوا هذه ا ل أ ع د ا د ا ل ض خ م ة ب د أ ت تقبل ففرت هوازن ب د أ و ا يفرون لما ر أ و ا ا ل م ل ا ئ ك ة أ ق ب ل ت الرعب دب في قلوبهم راهم على س ك ا ل بشر لكن أ ع د ا د ك ب ي ر ة جدا من البشر ما قاتلت ا ل م ل ا ئ ك ة فقط نزولها خوف قر خوف هوازن ما قاتلت ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا في بدر فلما نزل ا ل م ل ا ئ ك ة دب الرعب في هوازن دب الرعب في هوازن و ب د أ ت هوازن تفر من أ ر ض المعركه ة بدأت و الان ز ن من تفر أرض ا م ع ر ك ة ل هوازن كانت ق ا د م ة من الشمال الشرقي المسلمين قادمين من الجنوب الغربي ب د أ رجوع هوازن من جهتين رجعوا من نفس الطريق الذي ج ا ء و ا به من الشمال الغربي ولجؤوا إ ل ى الجنوب الغربي ايضا ً ل أ ن جنوب الغربي طريق اقصر إ ل ى الطائف ففروا من أمر بعضهم فر أ م ا م المسلمين و بعضهم فر باتجاه الجنوب الشرقي هنا النبي صلى الله عليه و سلم لما ب د أ ت ا ل ه ز ي م ة تدب ا ل آ ن م ئ ة شخص غ ل و ا على عشرين أ ل ف الباقين ما رجعوا باقي الجيش اثني عشر أ ل ف ما رجعوا ما رجعوا حتى جاءوا لما شافوا المسلمين يجمعون الغنائم شافوا المائه يجمعون الغنائم فالذين هزم العشرين أ ل ف هم ا م ئ ة واحد فقط هم الذين هزموا العشرين الف فهذا من ق د ر ة الله عز وجل التي تبدت في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر ا ل م ئ ة شخص ب م ط ا ر د ة الكفار يعني خلوا الغنائم طاردوا الكفار و ب د أ الخبر يصل الى الناس انه ا ه انهزم الكفار ف ب د أ و ا يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل ف ت ر ة ي س أ ل أ ي ن خالد ابحثوا لي عن خالد ف ب د أ البحث عن خالد في هذه ا ل ف ت ر ة مالك بن عوف نفسه كان قد فر إ ل ى م ن ط ق ة و ب د أ يجمع قوات التي فرت والمسلمين كانوا يطاردون هذه الفلول فمن بين الفلول التي طاردوها طاردوا مالك بن عوف أ و ل من وصل إ ل ى مالك بن عوف وصلت إ ل ي ه بنو سليم كان مالك بن عوف جمع بدات القوات تجمع ا ل آ ن في م ن ط ق ة ق ر ي ب ة من حنين فوصلت قوات بني سليم وقفت أ م ا م ه ل أ ن ه ب د أ يجمع جيش كبير وهم مازال عدد قليل الذي نتجمع منهم أ ن ف ا ر ق ل ي ل ة قال من هؤلاء وكانوا وكان ك ا ن يعرفون الناس من ك ي ف ي ة وضع الرمح كانت بني سليم تضع الرمح على ر أ س الخيل وهم يتحركون يضعون الرمح على ر أ س الخيل فقالوا هؤلاء بنو سليم قال لا ت خ ا ف و ه هذا ما عندهم شيء ب د أ ت يجمع مزيد من القوات المسلمين ايضا يجمعوا مزيد من القوات فجاء الانصار وكانوا يضعون السيوف الرماح يضعونها على مؤخر الخيل يضعونها خلفهم اثناء حركتهم قال من هؤلاء قالوا هؤلاء اصحاب محمد من اهل يثرب قال لا ت خ ا ف و ه وظل يجمع ق و ا ت ه في ه ا ل ف ت ر ة وصلت م ج م و ع ة من المهاجرين ي ر أ س ه م الزبير بن العوام رضي الله عنه وكانوا يضعون الرماح على خيول على آ ذ ا ن الخيول فقال من هؤلاء شاف ا ق و ا ت ما هي ط ب ي ع ي ة هذه قالوا هؤلاء أ ص ح ا ب محمد من أ ه ل م ك ة قال من ذاك الرجل صاحب العمامه الصفراء فيهم ز ب ي ر قالوا هذا الزبير ابن العوام قال فروا <تصفيق> اذا جاء الزبير فروا、خاص. ففر مالك بن عوف و ج م ا ع ة ما ص م د خافوا فقط من مجيء الزبير و هربوا الى الطائف هربوا الى الطائف مالك بن عوف هرب إ ل ى م ن ط ق ة تسمى ليه و كان فيها حصن له ف ل ج أ إ ل ى م ن ط ق ة ليه وهزمت هوازن بهذه ا ل ط ر ي ق ة في هذه ا ل أ ث ن ا ء كانت أ ع د ا د ض خ م ة هوازن عشرين أ ل ف النساء ما قدروا يفروا مع هذه الفوضى التي دبت في هوازن ما استطاعوا يفروا بقوا في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة و ا ل أ ط ف ا ل والغنم و ا ل إ ب ل كل, كل شيء ب ق ى في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة ما عدا الرجال هم الذين فروا النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بخالد وجدوا خالد قالوا يا رسول الله وجدناه إ ذ ا كل جروح والدم ينزف منه كان م س ت ن د على ظهر بعير كان بعير جالس وهو مستند على م ؤ خ ر ة البعير وينزف الدم منه ماهو قادر يتحرك من كثر ما نزل م ن ه من الدم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال فنزع عنه ق م ي ص ه ن ز ع ع ن ه ملابسه و ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يتفل في جروحه ويمسحها يتفل في ي جروحه و ح ه م س الى إ أ ن شفى كل جروحه ثم قال قم يا خالد وطارد الكفار فقام خالد بعد ه الجروح قام ركب خيل و انطلق فهذا من معجزاته صلى الله عليه و سلم التي ظهرت على خالد هكذا في هذا الوقت يقول الله عز و جل لقد نصركم الله في مواطن ك ث ي ر ة و يوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم ا ل أ ر ض بما رحبت ضاقت عليهم ا ل أ ر ض لما نزلوا و ب د أ بعضهم يركب بعض ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها شافوها كالنمل لم تروها راها الكفار وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وهذه ا ل آ ي ا ت نزلت في ق ص ة حنين مع الفرار من الذين فروا دريد ا بن ا ل ص م ة دريد ا بن ا ل ص م ة فر هذا العجوز فلحقه واحد من شباب المسلمين عمر ه ست ة عشر س ن ة اسمه ربيع بن رفيع الاسلمي ر أ ى جمل عليه ه و د ج فظنه ا م ر أ ه يريد ي أ خ ذ ه مع ه السبايا فجرب فناداه دريد بن ا ل ص م ة فعرف أ ن فيه رجل فنزل البعير فدريد بن ا ل ص م ة جلس ما اصلا عمره رايح ب ا ل ن س ب ة له عزميه وستين ن ه ما يرى أ ن ه سيعيش أ ك ث ر من هذا فربيعه هذا ش ا ب أ و ل م ر ة يقاتل ما يعرف القتال ف أ خ ذ السيف ونزل به على كتفه على كتف دريد فكان من يبوسك عظمه ما أ ث ر فيه س ي ف رجع عظم يابس م ئ ة وستين س ن ة و ك ل مقاتل هالسنين ما اثر فيه فضحك دريد قال يا ابن اخي ما اسمك قال ربيعه بن رفيع الاسلمي فقال يا ربيعه لطالما دافعت عن نسائك دعني اعلمك تعال تعلم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقتل الرجال ما تضرب هنا في العظم هذا يابس ما ينكسر تضرب هنا ما بين ا ل ر أ س و ب د أ يعلم شون يضرب ق ل له بعدين طالع سيفك قال ل هذا ه سيفك تعبان شوف سيفي وراء حطه انا ب م ؤ خ ر ة الرحل روح جيب سيفي فجاب سيفك قال له اضربني بين هذه و... <تصفيق> ثم أ ذ ه ب و أ خ ب ر أ م ك فلا فلطالما دافعت عنهن هذا الولد اخذ ا ل س ي ف مثل ما علمه اضربه فقتله فذهب واخبر امه فبكت بكت امه قالت لك اما امسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه ن س ا ئ ك قال والله انا ما ادري ايش القصه ماشي يقول قالت ل ه أ س ر ن ا في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة أ ن ا و أ م ي واخواتي أ س ر ن ا والذي أ ن ق ذ ن ا و أ ط ل ق ن ا دريد بن ا ل ص م ة هو الذي حمان قال والله ما دريت ولا علمت لو أ د ر ي ما ق ت ل ت لكن هكذا كانت ن ه ا ي ة دريد بن ا ل ص م ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن مسيطر على أ ر ض حنين بالقوات التي عادت معه ب د أ و ا يجمعون الغنائم اربعين الف شاه اربع وعشرين الف بعير ث م ا ن ي ة الاف ا م ر أ ة غير الاطفال وكميات لا تحصى من الذهب و ا ل ف ط ة هذا ا ل مالك بن عوف انظروا كم ش ج ا ب معه وفعلا كما قال دريد بن ا ل ص و م ة لم يرد المنهزم شيء كلها وقعت في ايدي المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم امر بأخذ هذه الغنائم الى ا ل ج و ر ا ن ة في الشمال الغربي م ن ط ق ة ا ل ج و ر ا ن ة في الشمال الغربي فاخذت كل الغنائم وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم م ع س ك ر ضخم. ث م ا ن ت ا ل ر ؤ ة غيرها الابل غيرها ا ل غ ن ا ل ذهب فجعل لهم م ع س ك ر ض خ م جدا وجعل على هذا ا ل م ع س ك ر امير على ا ل م ع س ك ر بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت عند باب بيت ه ا ل م ع ر ك ة ما بين مزاعه وبكر والتي ادت الى فتح م ك ة وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف في هذه ا ل ف ت ر ة ب د أ ت قوات المسلمين ترجع كانت الغنائم جمعت ا ل م ع ر ك ة انتهت النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته رتب قواته رجع خالد رجع الزبير ا ل آ ن ب د أ التحرك نحو الطائف ل أ ن قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف